الحمد لله الولي الحميد ذو المجيد فعال لما يريد له الامر من قبل ومن بعد وهو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله افضل من صلى لربه وقام وخير من حج بيته الحرام بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وجعلها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى أصحابِه والتابِعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا أما بعد فأُصِيكم أيها الناسُ ونفسِي بتقوى الله سبحانه فهي الزادُ في المسير والرفيقُ المؤنس بعد الرحيل من تلبَّس بها ستر ومن اعتصَم بها نجَى من الهلكة وإن منكم إلا وارِدُها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ايها المسلمون حجاج بيت الله الحرام لقد أكرم الله عباده بمواسم للخيرات مترادفه بها تحيا قلوبهم وتزكو نفوسهم جعلها الله مواردا للتزود بالطاعه وتجديد العهد مع الله والخلوص من عوالِق الدنيا وصوارِفِها فما أن ودَّعُوا شهر البركاتِ والرحمات إلا ويلُوحُ لهم في الأُفُق موسم الذكر والتهليل والتكبير والتلبية موسمُ الوقوف بعرفة والحج الأكبر ورمي الجمار وقضاء التفث والطوافِ بالبيت العتيق موسمُ تعظيم شعائر الله المذكية للتقوى في النفوس ذلك ومن يظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها المسلمون لقد جمع الله لعباده في جمع الله للبده في موسم الحج أنوع العبادة الثلاة القولية والبدنية والمالية والعظ من ش هذه العمل الثلاة كان من الحكمة أن يسبقها تجرد من عوالق الدنيا ونزع لما يكون سببا في جلب الصوارف عنها فكان اول عمل يعمله الحج قبل النيه والتلبيه أن يتجرد من لبس المخيط ان يتجرد من لبس المخيط وكان في هذا التجرد اذانا بالصفاء والخلو من الغشش وكان فيه نزعا لاعتبارات المظاهر على المخابر وان تقوى الله والقربه منه سبحانه هم المعيار الحقيقي فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر إلى اجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم التجرد من المخيطِ عباد الله يجعل الحجاج على حد سواء مهما اختلفت اصنامهم يستوي في ذلك شريفهم ووضيعهم وغنيهم وفقيرهم فلو كان كل منهم على لباسه المعهود لطفقت الافئده والأبصار مشraeبه تتاملها وتنظر إليها، فيدب إليها الغيره والحسد والشحناء والبغضاء فتتنافر القلوب حتى تبتعد عن خالقها ومولاها فكان التجرد من الثياب تجردا من الهوى وحب الذات والولع بالدنيا وتجردا من الاحن والضغائن وتتبع العورات وقله الإنصاف حتى تكون النفوس مهيئه حتى تكون النفوس مهيئه لتحمل امانه العدل المنافي للظلم والجور ليبلغ المتجرد بعد ذلك كله ليبلغ المتجرد بعد ذلك كله درجه المخموم الذي هو افضل الناس حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا غل ولا حسد رواه ابن ماجه التجرد عباد الله هو خلوص الشيء من مخالطه غيره له فالتجرد من المخيط هو نزع الثياب ليحل الاحرام محلها والتجرد من الشرك هو ترك كل عباده سوى عباده الله وحده والتجرد من البدعه هو ترك كل سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والا يعبد المرء ربه الا بما شرع ففي نزع المخيط ففي نزع المخيط في الحج والتجرد منه دلاله ظاهرة على أن من اراد تحصيل تحليه صافيه لابد ان يسبقها بتخليه صادقه فان التحليه انما يح فانما التحليه, فإن التحلية إنما تحل في فؤاد المرء بعد التخليه ومن اراد اللبن الصريح فلينزع عنه الرغوه ومن اراد الاخره وسعى لها سعيه وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا والحاصل يا رعاكم الله أن المراد في حقيقه التجرد يرجع إلى عنصرين رئيسين لا ثالث لهما احدهما التجرد في الاخلاص والآخر، التجرد في المتابعه فتجرد الإخلاص ينفي كل شائبه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر الخفي منه والجلي فإن من تجرد في اخلاصه لله لم يشرك معه غيره وفي الحج من مظاهر التوحيد ما لا يتسع المقام لذكره ويجمع متفرقها كله قوله تعالى وأتمُّ الحجَّ والعُمرة لله، أي له وحده دون سِواه فإن من الناس من يحُجُّ رياءً وسمعةً، ومنهم من يحُجُّ لدنيا يُصيبُها أو رغبةٍ يحصلها فكان التجرُّد لله قاطِعًا كل سبيل إلى غيره وأما تجرد المُتابعة يا رعاكم الله، فهو عنصرٌ عظيم وسياجٌ منيع يتمُّ الحفاظ من خلاله على عنصر التجرد في الاخلاص اذ لا نفع في اخلاص لا تتحقق فيه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع ان في موقعه اللائق به وهو أن يكون موافقا لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا تحقق هذان التجردان عباد الله فلا تسالوا حين اذن عن حسن انتظام الناس في حياتهم القوليه والعملية لأن من تجرد لله في إخلاص تابعةته فحري به أن يصيب الحكممة إ طاق أن يصيب الحكممة إ نطق وأ يعد إ حكم وأ يصفف إ وصف وأ يعض عن الغ وأن ييعرض عن اللغو إذا سمعه، وأن يملأ الله إذا سمععة وأن ييم اللهقلهم في الحكم وأ ييم الله قلهم في الحكم على الآخرين بالمنطق العدلي للعاطفه. فلا تمنعه عين الرضا عن الإقرار بالعيب كما لا كما لا تدفعه عين السخط الى التجني والبهتان ولهذا قال بعض السلف لا تكن ممن إذا ممن أدخله رضي رضاه في الباطل وإذا غضب اخرجه غضبه من الحق واذا غضب اخرجه غضبه من الحق الا والله ألا والله وبالله وتالله، لو تحقق في الأمة هذان التجردان لما ظهر الفساد فيها، ولا كثُرة الفتن، ولا عمَّة البغضاء والشحناء، أفئِدَة المؤمنين، ولا اتسَعت الفرقة بينهم، ولا سُفِكَت دماؤهم، واستُبيحَت أموالهم وأعراضهم في صياصيهم أو قريبا من دارهم، ولما رأينا في الناس مقامًا لمن هو هماز لماز مشاء مش بنميم يذلل كل سبيل لتحقيق هواه ومبتغاه ولو كان في ذلك اكل الحقوق بالباطل واكل لحوم الناس بالغيبه باسم النصح وهو في الحقيقه تعيير وباسم الغيره وهو في الحقيقه حسد وباسم الارشاد وباسم الإرشاد وهو في الحقيقه إفساد ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ومن تلبيس ابليس قد حب في بعض طلبا للتشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الامه للدب عن الشرع والله اعلم بالمقاصد ولكنها الأدواء ولكنها الادواء والاهواء عباد الله وحب الدنيا وكراهيه الموت تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم هنيئا مريئًا للنقي إذا التقى وما قال زورا او طغى وتمرد فذلك مخموم الفؤاد وإنه لطاعه رب العالمين تجردا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمه قد قلت ما قلت إن صوابا في من الله وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارًا الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه ثم اعلموا رحمكم الله ان من اعظم الحقوق التي يجب المسارعه في التجرد الصحيح فيها هي دماء المسلمين فانها حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله الا باحداث ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس وال تارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم أ ححق وأإ تبرير يستبيح أحدنا د أخه المسللم وبأحق وأإ ذب تزهق نفس المعصمة يعب بنتظام الحياة الاامة هائة. ألا يعلم العابثون ألا يعلم العابثون بالداء أن اسمت الدم علىلى درجات الأمن الدنيوي، فإذا ضع فما سوواهم من الأمنن أضيع. عليه أجل الدنيا؟ الاجل الدنيا يوسفك الدم الحرام الاجل حظ دنيوي زائل تزهق ارواح دون جريره الا متى تصحو امتنا من غفلتها لتعي خطوره ما يدبي القلوب ويبكي العيون من ماسي اخواننا المسلمين في كل مكان حيث حيث تسال دمائهم بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير يستنشق قاتلون يستنشق القاتون الطغاننا والجبروط فستثون ال الدماء والرقاب والأشاء إنهم قساة القلوب غلاظ الأكباد من عصاب الطغية معتدية أبااح لنفسها أنوع الإجرام من قتل وسلب وإخلاٍ بالأم إلا لها وعليها فهي في نظرها من يستحق الحياة لا غيرها فبيح لنفسها. الانقلاب والقتل والاستهتار بالارواح فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالارواح وحقوق الجوار حتى ادمنت رؤيه الدماء فلا تنتشي الا بها الا فبشر القاتل بقتله ولو بعد حين فاي خلق يحمل هؤلاء فاي خلق يحمل وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فان اول ما يقضى في ذلك اليوم الدماء فالويل ثم الويل فالويل ثم الويل لمن قدم على الله في ذلك اليوم وفي رقبته دم امرئ مسلم فكيف بمن في رقبته ما لا يحصى من الدماء المعصومه ذلك اليوم الذي سيتحقق فيه قول الله ومن اصدق من الله قيل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذا وصلوا رحمكم الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعه فقد أمركم الله بامر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحه بقدسه واياها بكم ايها المؤمنون فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الاربعه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذ للشركه والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين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 اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارحم شهداءهم ورد غائبهم اللهم قو عزائمهم وسدد سهامهم وآراءهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر اخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين اللهم انصرهم على من ظلمهم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين